بُوكتو. سبعة وثلاثة. ثلاثة وسبعون. ثلاثة وسبعون. أعذب السماح بعمل شيء. السماح بعمل شيء. أي وجه س conduci Hel sort usmahleka intahude sejara? Hel sort usmahleka intahud sejara? Ai voie să bei deja alcool? Hel sort usmahleka intahrab alhamr? Hel sort usmahleka intahrab alhamr? Ai voie să călătorești deja singur în străinătate? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ عذاب <تصفيق> ويم يسمح أن يجوز <تصفيق> يسمح أن يجوز عذم <تصفيق> ويسفومامايچ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ سَبَوْعَةَ فُمَا هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ سَبَوْعَةَ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ se poate plăti cu cec? Helie juzu sadad bi cec? Helie el sidad bil Se poate plăti numai cash? Helie juzu defa cash fahat? Helie juzu el cash فقط? Am voie să dau și eu un telefon? Etes mahli, mujara dan atosila bi telefon? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالtelephone؟ عن فويسن تربشيو أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ نوارفويس <نقل> لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. نوارفويس <نقل> الدوارما لا يسمح له أن ينام في السيارة. <نقل> لا يسمح له أن ينام في السيارة. نوارفويس الدوارما انغار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. بوتمل <تصفيق> أتسمح أن نجلس؟ أتسمح أن نجلس؟ ندعت فرج منيول. بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ سيبارات. هل يجوز أن منفصلين هل أن ندفع منفصلين